شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 سبيل سَبِيلَ مَنْ آنَبَ ثم ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بما بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إن تكم تَكُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ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 Inna allaha la yuhibhu kulla mukhtalim wa Waqasid fi mashik waagdud min sawtik Inna ankaral aswati la sawtul hamir Alhamdulillah wa rabbalanameen Wa ashjadu wa la ilaha واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تمي هديه واتسم بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذه تفسير في هذه سوره لقمان وسميت الصوره بهذا التسميه لان الله جل وعلا ذكر فيها قصه لقمان الحكيم ووصاياه فاعته لابنه في هذه الصورة. فسميت الصورة باسمه. والصورة كلها مكية. كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في, في أشهر القولين. وبمكية الصورة قال جمهور المفسرين أنها من القران المكي. والقول الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استثنى بعض استخنى قوله تعالى ولو أنما في في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدوه من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم القول الثاني عن ابن عباس أنه يستثني هذه الآيات أنها وردت إجابة عن إشكالات اليهود والغض على يعني ماشكلوا ولكن الصواب انها مكيه وحتى لو كان هذا من لو كانت هذه الايات رد على على اليهود فالمعلوم ان اليهود كانوا يلقنون مشرك مكه الاسئله التي يسالونها للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نزلت صوره مكية فيها اسئله هي هي من اليهود يسالونك عن الروح في سوره الاسراء وهي يعني والسوره نعم ويعني وكذلك لما سالوا عن الفتيه هم هم يا اصحاب الكهف وكذلك الصوره هي مكيه ويسالونك عن ذي القرنين وكل هذه وكل هذه صوره مكيه لكن هذا كان هذا من تلقين اليهود لمشركي القريش لمعاندة النبي صلى الله عليه وسلم اذا الحاصل ان الصوره كلها مكية وهنا تنبيه أن البعض من المفسرين يستثني قوله بيستثني من هذه الصورة قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون يستثني ويقول هذه الآية مدنية لماذا يقول لأن إقامة الصلاة والأمر بإيطاء الزكاة كان هي بالمدينة وهذا قول فيه نظر لماذا لأن فرض الصلاة لا يعني يعني المقطوع بفرضيه الصلاة كانت في مكة أم في المدينة. متى فرض الصلاة متى حين عرج من النبي صلواته الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى وكان هذا في مكة أم يعني, يعني أم بالمدينة مكة. بلا خلاف بين بين اهل العلم فالصلاه فرضت على الجمله في مكه نعم وكذلك الزكاة فرضت على الجمله لكن أنصبة الزكاه ومقاديرها كانت بالمدينه وهذا قول المحققين من اهل العلم كما ذكر يعني ابن عاشور وابن عاشور وغيره من المفسرين اذا لا يعتد بقوله تعالى الـ الـ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه بانها هي مدنيه لان فرض الصلاه بلا خلاف على الجمله بلا خلاف بين أهل العلم كان, كان بمكه وفرض الزكاه على الراجح انه كان ايضا بمكه لكن المقادير يعني يعني وضعت أو, او ذكرت في المدينه واستوى هنا من يعني يعني الغرض الاصيل من هذه الصوره كغيرها من الصور المكيه هو قضيه الاعتقاد قضيه التوحيد والتوحيد هنا في هذه الصوره يقرر من عده دلالات اولا يقرر من اثبات حكمه الكتاب حكمه الايات المنزله وانها ايات كما قال جل وعلا في في في افتتاح هذه الصوره العظيمه الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم والحكمه هي وضع الاشياء في مواضعها ووصف الكتاب ووصف ايات الكتاب تلك ايات الكتاب الحكيم وصف الكتاب بانه وحكيم يستلزم منه حكمه منزل منزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى وأنه حكيم سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله. فالتوحيد يقرر من بيان, من بيان حكمة الكتاب وأنه وضع الأمور في مواضعها، ولذلك جعل العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا هو هو رأس الحكمة. كما سيأتي في قصة لقمان ولقد أتينا لخمان الحكمة أنشكر لله. فرأس الحكم هو إيه؟ التوحيد لأن الحكم وضع الأشياء في مواضيعها والتوحيد صدفة عبادة لله سبحانه وتعالى دون ما سواء وكذلك تقرير التوحيد من من الآيات المبسوسة في الكون الآيات الأفقية من خلق السماوات بإلى عمد مخلوقات العظيمة الدالة على وحدانية خالقها سبحانه وتعالى وأنه لا يشاركه في ألوهياته أحد من خلق السماوات و خلق الأرض وإلقاء الجبال وإنزال المطر من السماء وإنبات النبات كل هذا الخلق الذي يراه الناس أمام أعينهم ثم يعقب على هذا الخلق بقوله تعالى هذا خلق الله سموات وارض وجبال وشمس وقمر وبحار ومحيطات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ثم يقضر التوحيد من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه هي وصايا عظيمة نافعة أرادها الله عز وجل أن ينتفع فيها هذه الأمة جميعا ثم كذلك يعود السياق إلى بيان دلائل التوحيد وتختم الصورة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم في هذا الكون وعنده مفاتيح الغيب بأنه سبحانه وتعالى يعلم مفاتيح الغيب في قوله تعالى إن, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت هذه جملة الصورة ومن البدائع هنا في هذه الصورة صورة التوبة هي من أواخر صورة القرآن نزولا وهي الصورة التي ذكرت فيها إيه غزوة اللوم لأن فيها غزوة غزوة تبوك غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللوم صفا صفا طويلا وحتى يغزوا على على بعد سبعمائة كيلو على مسافة سبعمائة سب كيلو كيلومتر بعيدة جدا حتى يغزو اللوم أتبع الله عز وجل صورة توبة صورة يونس صورة يونس وصف فيها ايضا الكتاب. الافلامة تلك اياته الكتاب الحكيم. طيب. وهنا ايضا هذه الصورة صورة لقمان جاءت بعد بعد صورة. روم. وصف, وصف ايضا الكتاب هنا. الافلامة تلك اياته الكتاب الحكيم. هذه من من المناسبات البديعة. التي نبع عليها البقاء رحمه الله تعالى في نظم الضغار. نعم? مناسبات بديعة، يعني كيف أن الله جل وعلا رتب يعني ما ما ذكره في سورة التوبة من من الأحكام العظيمة التي تخص المنافقين عقب بعدها وصف الكتاب بأنه كتاب حكيم وما ذكر الله عز وجل كذلك في سورة الروم من الآيات العظيمة ومن آياته نعم ودلائل التوحيد المنصورة في الآفاق كذلك عقب الله عز وجل هنا أيضا وصف هذه الدلالات بأن تلك آيات الكتاب الحكيم سبحانه وتعالى هذه من المناسبات البديعة. أما التفسير التفصيلي لهذه الصورة بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. هذه كما ذكرنا الحروف المقطعة في أوائل الصورة لا يعرف في اللغة معاني مفردة لهذه الحروف ولكنها كأن الحكمة منها كما يذكر أهل, أهل العلم وكما نبهنا على ذلك مرارا أنه من مثل هذه الحروف تكون هذا هذا الكتاب المعجز الذي أعجز الله عز وجل به الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولذلك غالبا ما يعقب على هذه الحروف بقول تلك آيات الكتاب الحكيم وفي البقرة ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في يونس ألف لام مراء تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا في, في, في سائر الصور في, في, في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صديق حرج منه تنزل بي وذكرى للمؤمنين تلك آيات الكتاب الحكيم وكما ذكرت تلك آيات هذه الإشارة للقران المنزل تلك آيات الكتاب الحكيم وصف الله عز وجل كتابه بأنه حكيم والحكمة كما ذكرنا هي وضع الأشياء في مواضيعها اللائقة بها. وكذلك دلت دلت هذه الآيات كما ذكرنا على حكمة منزل هذه الآيات سبحانه وتعالى لأن القرآن كلام الله عز وجل. كقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى حال من الكتاب وهدى ورحمة خص الله عز وجل الانتفاع بهذا الكتاب خص الله جل على أهل الإحسان المحسنين من عبادي فهذا الكتاب أنزله الله عز وجل هدى ورحمة للمحسنين دون غيره يعني لا ينتفع بهدايات القرآن ولا بالرحمة المنزلة في هذا الكتاب لا ينتفع بهذه الآيات إلا أهل الإيمان والمعنى دمر علينا كثيرا الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذن ليس كل واحد ينتفع بهذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين والإحسان، عرفه النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث جبريل عليه الصلاه والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه حديث عمر بن الخطاب وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال لما ساله جبريل عليه الصلاه والسلام عن الاحسان فقال عليه عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فالاحسان هنا للمحسنين الذين يحسنون في عباده الله جل وعلا جنوا على الله سبحانه وتعالى في سفهم وفي علان يتهام وفي سمعهم وافصايم وجوارحهم وكذلك المحسنون في وكذلك يشمل المحسنين في الى الى عباد الله عز وجل بالصدقه والعلم والنفقه وغير ذلك من من انواع الاحسان هؤلاء هم الذين تنفعون بهداية قران غيرهم لا ينتفع سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل رشد لا يتخذوا سبيلاً وإن يروا سبيل غير يتخذوا سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إذن عدم الانتفاع بالقرآن عقوبة يعاقب الله عز وجل بها من هجر كتابه وهجر التحكم إليه أو هجر أمره ونهيه وصف الله المحسنين بقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وهذه خلال هي, هي أمهات الفضائل وأعظم الفضائل بعد التوحيد إقامة الصلاة ومعنى إقامة الصلاة أي هنا دائما التعبير في القرآن كما ذكرنا غير مرة يعبر عن الصلاة ليس بفعل الصلاة وإنما بإقامة الصلاة والتعبير بإقامة الصلاة أي إقامة شرائطها وأركانها واوامرها حتى تكون كأنها قائمة وهذا يعني الاهتمام بها اهتماما عظيما في الاتيان بشرائطها وكذلك تعظيم يعني خشوعها وركوعها وسجودها الذين يقيمون الصلاة عموم الصلاة التي أمر الله به وكما ذكرنا أنه ليس شيء من العبادات يعادل الصلاة. كما قال يعني عبد الله المشقيق كان أصحاب محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند عند مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وفي هو فقد أشرك. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المفروضة عليهم. وكذلك ما اوجبه الله عز وجل من اموالهم. وسميت الزكاة زكاة لانه يزكو بها المال وتزكو بها النفوس. كقول يتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تهرى للمال. تطهر المال. لان المال اذا اجتمعت فيه صدقته ولم, ولم تؤدى اهلكت المال. فالزكاة المفروضة طهرة للمال وكذلك تزكية للنفوس الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون وهم بالآخرة معناه يشمل إيمان باليوم الآخر الآخرة تشمل كل تفاصيل إيمان باليوم الآخر هم يقنون هم يقنون يعني يتلقون مما أخبر الله عز وجل في هذا اليوم من تفاصيل يؤمنون بذلك إيمان اليقين. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين في سورة البقرة بقوله أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. ومن ومن تفاصيل إيماني بالغيب الإيمان باليوم الآخر. عذاب القبور. جنة والبعث والجزاء والحساب الصلاة والميزان والجنة والنار ومواد من ذلك كل ده هذا داخل وهذا هو الركن السادس كل هذا الداخل فيه من ضمن أركان الإيمان بل هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان هنا سأل جبريل أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهم بالآخرة هم يوقنون وكأن هذه الجملة الأخيرة هي بمثابة التعليل لأولها لماذا هم يؤدون فرائض الله عز وجل ويعظمون ان الله ويعظمون نيا لانهم يوقنون بالاخره يوقنون بالحساب والبعث والجزاء وانهم سيقفون امام ربهم تبارك وتعالى لا محاله وهذا هو اكسير الحياه للقلب لان اذا غفل القلب عن هذا المعنى انطلق وتجرأ على المحرمات الذي يعقل الإنسان عن فعل المحرمات هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإيمانه وإيمانه باليوم الآخر فيعلم أنه, أنه راجع إلى الله عز وجل ومن علم أنه إليه راجع فليعلم بأنه مسؤول ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا حينما ترى العبد يتجرأ على معاصي الله عز وجل ولا يبالي بما اقترف من من المحرمات فعلم انه في ايمانه خلل فعلم ان خللا اصابه في هذا الركن من اركان الايمان إذ لو عظم هذا الركن من اركان الايمان كما لكان كما ذكر الله جل وعلا انما يخشى الله من عبادي العلماء أما الجهلة لا يعرفون عظمة الله ولا, ولا جلاله فتجرؤون على سفك الدماء المحظمة وعلى الاعتداء على الناس وعلى رصب أموالهم ولا يبلون بما اقترفوا وهؤلاء صئرون إلى مزابل التاريخ بلا محاله هم صائرون إلى مصيرهم المحتوم أولئك على هدى من ربهم أولئك لمن اتصف بهذه السفات هذه السفات اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والايمان باليوم الاخر هي امهات الخلال يعني امهات الصفات التي تؤدي بصاحبها الى الكمال لا محاله فلذلك قال الله جل وعلا اولئك المتصفون بهذه الصفات اولئك على هدى من ربهم تعبير هنا بليغ جدا اولئك على هدى من ربهم استعمل هنا حرف الجر على الذي يدل على الاستعلاء الا الاستعلاء يعني الاستعلاء يعني علو الشيء على الشيء طب لم يعلو شيء على الشيء. لم يعلو شيء لم شيء شيء معنى إيه ما معنى معنى التمكن فلذلك أولئك على هدى من ربهم معنى أن هؤلاء على هدى عظيم متمكنون من هذا الهدى كما يتمكن المعتلي من الشيء الذي احتلاه أو من الشيء الذي اعتلع عليه نعم؟ إذن إذن استعمال حرف الحرف الجر على هنا ليدل على أن هؤلاء على هدى عظيم هدايه لكن انتبه للقيد الذي الذي وصف الله به الهدى أولئك على هدى من ربه ياتي هذا القيد ليدلك على أن الهدى هذا كونهم أن كونهم على الهدى هذا محضو منا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين فلذلك قال وصف الهدى لأنه من ربهم فمن تربية سبحانه وتعالى ومن تعهد لعباد المؤمنين أنه يوفقهم إلى المعاني ويوفقهم إلى الهدى فيأتي هذا القيد حتى يلزم المؤمنون تمريغ الجباه لرب العالمين سبحانه وتعالى خوفاً من الإعجاب بعملي. فإذا رأيت نفسك على عمل من الأعمال الصالحة، فاعلم أن هذا محض منة من الله سبحانه وتعالى، ليس مني ولا ولا منك شيء. يعني إحنا جينا لهذا المسجد وقت معنا ونطلب كتاب الله جل وعلا، والمعلوم أن تلاوة كتاب أن تلاوة كتاب الله عز وجل من أعظم القربات. مشى مع قوم في بيت من يوتي الله يطلبون كتاب الله واتد واتد واتد إلا نزلت علي عليه مستكين. وغشيتهم الرحمة وحفاتهم ملائكة وذكرهم الله في منهم ما في غيرنا نائم الآن هناك غيرنا نائم الآن ولم يوفق الله صلى الله عليه بل غيرنا نسأل الله السلام والعافية في أماكن المحرمات والله فلماذا اختاركم الله سبحانه وتعالى ولماذا اختارنا الله محض منا إذا كلما وجدت من نفسك حرصا على طاعة الله سبحانه وتعالى فاشكر الله سبحانه وتعالى على مجينك فهذا محض منا ومحض فضل وإياك أن تعجب بعمل من أعمالك يبقى أنت لم تفهم القصة لم تفهم الحقيقة الحقيقة أن الهدى محض منا من الله جل وعلا وذلك يقول الله جل وعلا أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ولما كانت هذه الصفات مشابهه للصفات التي ذكرت في اوائل سوره البقره ختمها الله عز وجل بالختام الذي ختم الله عز وجل به كذلك هذه الصفات في في سوره البقره نفس الختام اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعني هذه الصفات التي ذكرت هنا ولا ذكرت هي مساويه ومقاربه للصفات التي ذكرت في في سوره البقره وهذه هي امهات الصفات وامهات القلال فلذلك ختمت بنفس الختم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي مقابل هؤلاء الذين ارتفعت بهم الحكمة. هؤلاء الذين تمسكوا بالحكمة. هم تمسكوا بالكتاب المنزل. والكتاب المنزل تلك آيات الكتاب الحكيم. فقدتهم هذه الحكمة لا محال إليه. إلى الكمالات. وإلى المعالي. في مقابل هؤلاء. هناك أخوهم. اعرضوا عن هذا عن, عن هذا الكتاب المنزل فلما اعرضوا عن الوحي المنزل من السماء تعلقت قلوبهم بالباطل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا سبحان الله عجيب اذا كان الفريق الاول اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون لماذا لأنهم عظموا أمر الله عز وجل وأقاموا ما أمرهم الله عز وعز وجل به فقادتهم هذه الحكمة إلى منتهى الكمال وإلى منتهى الغايات إلى جنة عوضها السماوات هو فهناك آخرون من الناس لم أعرضوا عن الوحي المنزل من السماء ماذا أين, أين ذهبوا ومن الناس بعض الناس يقبل هؤلاء من يشتري له الحديث ولهو الحديث اللي هو ما هو لهو الحديث اللهو يعني السفه والسفه الذي يضد الحكمه فاذا كانت الحكمه هي وضع الاشياء في في مواضعها فاللهو والسفه وضع الاشياء في غير مواضعها ولك ان تسبح بخيالك في لهو الحديث فيشمل الغناء ويشمل الفجور ويشمل الغيبه والنميمه وكل كلام باطل وكل لغوة لا فائدة فيه وكل ما يتلهى به الناس عن الحق كل هذا داخل في لهو الحديث طيب لماذا اشترى هؤلاء لهو الحديث؟ طيب اشتروا بماذا؟ ومن الناس من يشتري لهو هو الشراء ده هو الشراء مش فيه ثمن بيقبض ولا لا؟ ها؟ الثمن المدفوع من هؤلاء هو الهداية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار نسأل الله السلامة والعافية اشتروا الدنيا بالدين فلذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى والكنان ده كثير جدا كثير ومن الناس من يشتغي له الحديث سبحان الله اشتروه بذلوا فيه ثمنا ما أعظم الثمن الذي دفعوه وما أعظم البذل الذي بذلوه في مقابل هذه لا هو الحديث اشتروه بالهدى واشتروه بالإعراض عن الكتاب المنزل من السماء هو لازم لا محالة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقوم لأنك لما تعرض عن أحكام الله سبحانه وتعالى لن تجد إلا الجاهلية أحكام البطلة التي تناقض أحكام الله سبحانه، التي تناقض تناقض أحكام الله عز وجل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم. اللام هنا يسمونها اللام إيه؟ لام الصيغة أو أو لام العاقبة، لأن من اشترى لهو الحديث كانت مجالسه هي مجالس لغو مجالس بطله مجالس سفه سبحان الله اكسام كاكسام البغال وأحلام كأحلام العصافير لما يشتري له الحديث يبقى لا حاله سيؤول امره الى هذا ولذلك السلف لما سئل عن الغناء لما مالك وحيم الله تعالى لما سئل عن الغناء قال انه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ينبت اذا الانسان لما يسمع هذه الاشياء حيقول امره الى هذه المعاني ليضل عن سبيل الله يضل ويضل عن سبيل الله من الضلال ومن الاضلال ليضل عن سبيل الله بغير علم ولما يضل عن سبيل الله احيذ باليه سبيل الله اللي هو الصراط المستقيم دينه الاسلام دين العظيم هو سبيل اوحد ولذلك نسبه الله اليه وأضافه اليه ليضل عن سبيل الله ليس هناك سبيل غير ليس هناك سبيل غيره ابدا هو سبيل واحد ليضل عن سبيل الله بغير علم سبب الجهل لو كان عنده علم لما فعل هذا لما ترك الوحي المنزل من السماء واقبل على على الضلاله ويتخذه هزوا الله اكبر يعني ليس فقط انه هو هيضل عن سبيل ولن ده هيقول ام قد يقول الامر بمن اشترى له الحديث وأقبل على هذه المجالس قد يقول امره وسبحان الله هذا مشاهده الان والله العظيم مشيد لنا يقول ام يقول امره الى ان يتخذ اياتي لهزوا يستهزئ بآيات الله ويستهزئ بحرمات الله كلام الان نسمع جهارا نهارا استهزاء بايات الله سبحانه وتعالى واستهزاء باحكام الله وزعزعه للثوابت وتحطيم للعقائد ونشر الفجور والفسق بين الناس ويتخذها هزوا اولئك في مقابل الفريق الاول اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون حيقابل هذا الفيق أولئك لهم عذاب مهين العذاب المهين العذاب الذي فيه إهانة والعذاب الذي فيه إهانة ليس كل من يعذب يعذب, يعذب بإهانة ابدا المؤمن وعصاة الموحدين وإن دخلوا النار لا يعذبون بإهانة في النار وإنما وإن خص الله عز وجل بالعذاب من خص به الكافرين كقوله تعالى وللكافرين عذاب وين ومعنى هذا إن, إن, ان من اشترى له الحديث. وواظب على هذا ومن يشتغي هنا الفعل المضابع بي هنا بيدل على ماذا؟ يبه هو كان دايمومته ذلك قد يقول به ولا يازو الامر الى إلا كفر بالله. لا محل والبعض هنا بيقول ان, إن, إن لا يمكن الذي يعني طبعًا هذه الآية عمدة من استدل على تحريم الغناء من القرآن ك كابن مسعود رضي الله كابن عباس رضي الله واجلاء الصحابة رضي الله وتعالى البعض الذي يقول لا يشمل له الحديث هنا الغناء بدليل أن الله جل وعلا بين هذه الصفات اللام هنا لام التعليل واللي بيسمع الغناء لم يعني لم يفعل هذا لا اللام هنا هي هي هي, هي لام العاقبة أو, أو لن السيروه يعني سيصير أمر إلى مثل هذه الأشياء إن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة بتوبة منه إذن هذه الآية يستدل بها على تحريم الغنى انه داخل في إيه داخل في الله والحديث كل ما يتلهى به الناس عن الحق داخل من اللهو الباطل كل هذا داخل فيه في مقابل الفريق الاول أولئك اولئك لهم عذاب مهين طيب الغافل عندما يكون غافلا طب لما تذكره يتذكر ولا لا يتذكر لا هؤلاء لا واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كانه يسمع لا حول ولا قوة إلا إلا بالله. الغافل الغافل إذا كان غافلا ثم ذكرته انتبه ولا لا ينتبه. لكن هؤلاء استحكمت فيهم الغفله واستحكمت فيهم الضلاله فلذلك إذا وإذا تطلى عليه آياتنا والتعبهنا بالفعل المضارع دلال عليه. كلما تليت عليه هذه الآيات آيات الله سبحانه وتعالى ولا مستكبرا ولا يعني اعراض التوليه بمعنى اعراض ولا حال كونه متكبرا في نفسه منتفكاً منتفشاً كان لم يسمع سبحان الله يعني حاله بعد سماع الايات كحاله إيه؟ كحاله قبل قبل سماعه اعوذ بالله من ذلك اي والله استعذ بالله من هذا اي والله لأن الله وصف المؤمنين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذا المؤمن مؤمن عمر رضي الله عنه الفاروق الملهم المحدث بايه واحده مرض شهرا يعوده الناس وما يدورن السبب مراضي لما سمع قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما يضعون رضي الله عنه شهرا كميلا وما يعرف السبب سببا لماذا؟ الآية كأنها جبل كأنها جبل وقع عليه وهذا هو شأن المؤمن أما غير المؤمن وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع لا إله إلا الله كأن لم يسمعها ممكن لو أعدنا عليه الآيات. ممكن يسمع ولا لا. ممكن يسمع. لم يسمع المواة الأولى. قد قد يسمع المواة الثانية. كأن في أذنيه وقرا يعني لن يسمع أبدا. كأن في أذنيه صامما. صمم بيسمع. لصم يسمع. بص. لا حول ولا قوه الا بالله كل هذا يحذر الله سبحانه وتعالى به من هذه الاشياء كان في أذنيه وقان يعني لن يسمع ابدا صلى الله عليه وسلم والعافيه فبشره بعذاب اليم اصل البشاره انها تكون بالخير فعندما تاتي البشاره في غير الخير بهذا من باب التهكم يتهكم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء فبشروه بعذاب اليم موجع يكافئ ما كانوا عليه جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يعود الشناء من الله عز وجل على الفريق الأول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وطبعا طيب عمل الصالحات الصالحات هنا عموم. ورد التقييد في صورة الأعراف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبرون إذن مقصود هنا إذا الإطلاق هنا في الآية مقيد. في بما ورد في الاعراف بان عمل الصالحات بحسب بحسب الطاقه وبحسب الوسع هو اجتهد فيما عليه. اجتهاد هذا هو الذي يكافى عليه سواء قطع البشر كل بني ادم خطاء وغير الخطائين توب نعم ولكن هو المقصود هنا انه يجتهد في اداء الصالحات كما قال كما كما في الحديث ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما زال عبد يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه هكذا إن الذين يمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم جنات النعيم لهم لكن قدم الله عز وجل الجار والنجول للتخصيص يدل على أنها اعدت للمتقين ليس لأحد غيره طيب ولماذا وصفت الجنات بأنها نعيم لأن كل ما فيها نعيم كل ما اي شيء فيها هو كله من النعيم ليس فيها تنغيص البتة ابدا لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين ولان النعيم قد يزول كما هو معلوم عند الناس في الدنيا أه؟ لذلك لما قال لبيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديثه الصحيح اصدق كلمه قالها شاعر لبيت. أه؟ ألا كل شيء ما قال الله باطل. بس يمكنكم الشطر الثاني من البيت لأنه خطأ. وكل نعيم لا محاله زائل خطأ. لا كل نعيم هذا في الدنيا. لكن نعيم الجنة خالدين فيها. خلود. والخلود هذا والوعد بالنعيم ده من, من من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل. ومن اصدق من الله الحديث وعد الله حقا وعد الله ليكون الا حقا حقا يعني يعني سابت سابت ومتحقق لا محاله وعد الله حقا سيتحقق لا محاله للمؤمنين كل ما هو ات قريب وهو العزيز الحكيم خاتم الله عز وجل للايه باسمين من اسماء سبحانه وتعالى وهو العزيز الذي تم اثبات صفه العزه الى الله سبحانه وتعالى والعزة تعني القوه وأنه لا يعارضه معارض ولا يعقب حكمه معقب الحكيم من حكمته انه وفق المؤمنين لهذا وخذل الكافرين فليق في الجنه بفضله وفايق في السعير بعدله وكل ذلك تابع لحكمته وهو العزيز الحكيم ثم ذكر الله عز وجل الدلائل على التوحيد خلق السماوات بغير عمد ترونها السماوات العظيمه هذه والسماوات فوق الارض ولا لا السماوات فوق الارض وعرف الناس وما وما يطمح إليه الناس أنه إذا كان شيء فوق شيء بيحتاج إليه؟ الحمد في يعني هو السقف ده الآن واقف عليه. هل عميل؟ هذا في دنيا الناس. أي ولا لا؟ في في سقف بلا عمد؟ لا. حتى الكوب المعلق اللي هو وأحدث ما وصل إليه البشر. ده كوب هذا هذا هذا الجسم أقصى ما وصل إليه البشر الآن إنه يعمله جسر طوله كيلو. ومش بلا عمد. لا ده هو في عمد. سل عمود في أوله. والعمود في آخره وبينقل وبي... الاحمال باوطاء للعمود الاول للعمود الثاني طريقه هندسيه معروفه عند اهل الهندسه لكن هنا خلق السماوات بغير عمد ترونها احنا احطمت علينا هذه الايه في صوتي فيصوا في, السور؟ في ها رفع السماوات بغير عمد ترونها وفيها وفي هذه الايه قولان للمفسرين لو تذكرون قول الأول هو قول ابن عباس رضي الله وطنع عنه, عنه ومجاهد بغير عمل ترناه هناك عمد لكنكم لا ترونه العمد يعني عمد جمع عمود كأدم جمع أدين الجلد فالعمد جمع عمود الثواري القول الثاني وقول الحسن وقت هذا أنها مخلوقة بغير عمد ترونها كذلك يبقى يبقى الخلاف هنا فين أين الخلاف هنا الخلاف هل ترونها صفة للعمد أم ترونها استئناف مستقلة والصواب هو القول الثاني واختاره ابن جريد الطبري رحمه الله تعالى في تفسير اذا خلق السماوات بغير عمد ترونها سبحان الله على غير مثال السماوات العظيمة هذه بناء كبير بغير عمد طرنا هذه الآية الرؤية هنا بصريه ولا علمية أجيب بصريه و... بصرية أنت طرى سبوات أين هذه العملة لا يوجد عملة هذه عظيمة من أجل الآيات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته ولذلك الله جل وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعدي الآدي تدل عليه تدل على ماذا؟ لو كان هناك عمد يبقى خلص هي وقفة على العمد لكن هي وقفة بأمر الله سبحانه وتعالى هذا يرجح قول الثاني خلق السماوات بغير عمد ترونها هكذا دليل على التوحيد طب وإذا كانت السماوات بغير عمد ترونها وترونها كذلك وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والرواسي هي أوتاد ولا لا أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم أي لئلا تضطرب بكم ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الرواسي ألقى الجبال الرواسي الرواسي هنا رواسي صفة لمحذوف هي أصلها جبال رواسي فحذف الموصوف وألقى صفته نعم وألقى في الأرض رواسية لألا تميد بكم لولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى هذه الرواسية على الأرض لما استقر عليها شيء ولما استقرت بالناس أبداً أبداً وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم طب انتبه للشيء الخينة عندما تثبتها بالاوتاد الوتد بينزل داخل الارض ولا بيبقى فوق الارض الوتد بينزل في الارض ولا فوق الارض لازم ينزل. لازم ينزل فين طب والاوتاد الجبال دي فوق الارض على خلاف معتقدكم الجبال فوق الارض طب ركز اوكي كيف تثبتها المعلوم في الاوتاد ان الوتد عشان حتى يمسك الوتد الخيمة. بينزل بي بي بيغوص في في تخوم الارض. وكلما غاص في تخوم الارض ثبتت ايه? يثبت الوتد. لكن الجبال دي فوق الارض. الحكمة. أدلع هذا ادل على القدرة سبحانه وتعالى. على غير معهود البشر. ان الوتد بينزل في الارض. لا. هو فوق الارض. والقى في الارض. دي فواسيا. ان تميد بكم لئلا تميد بكم. وبس فيها وكما اصلح الارض للقرار عليها اصلحها للمعاش كيف اصلحها للمعاش؟ وبس فيها من كل دبه وبس فيها من كل دبه خلق فيها انواع من الدب أد أد أد من كل دبه الدبه هي ما تدب على الارض دبيبا تشمل ايه تشمل الانسان وتشمل الحيوان وتشمل كل ما يدب على الارض دبا ولولا أن الله جل وعلا بث هذه الدواب على الأرض هيكون في الله على الأرض حياة لا يكون هناك حياة على الأرض وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء سبحان الله وأنزلنا من السماء وهذا كله لا يشارك طبعا والجميع مقر بذلك وأنزلنا من السماء ماء شوف خلق السماوات بغي عمد انت رونا الضمير هنا ايه؟ غائب ولا ولا ولا ضمير الخطاب هو ضمير غائب. والقى في الارض رواسي ان انتميض بكم ضمير الغائب وبث فيها هو. لكن لما جاء على المطر. وانزلنا من السماء ماء جاء ضمير المتكلم. ان ينزل المطر هذا لا لا لا يشك احد بان الذي انزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء وهذا يدل على الحكمه ماء فاختلط الماء بطين الارض فاخرج تراب الارض إيه؟ اخرج الثمار والنباتات وغذاء الحيوان والنب الحيوان والدواب وكل شيء فانبتنا فيها من كل زوج كريم كريم الزوج اللي هو ايه ما الزوج الزوج ضد الفرد انا هختم بهذه الايه الايه اللي ابتدئ مباشره هذه ختام فأنبتنا فيها من كل زوج كريم الزوج ضد الفرد والزوج بيطلق على الواحد ويطلق على على الاثنين كيف يكون ضد الفرد ويطلق على الواحد ويطلق على الاثنين الزوج يطلق على كل شيء له ثاني ولذلك الرجل والمراه كل منهما ايه زوج ليه لان الزوج المراه زوج والرجل زوج لان الرجل له ثاني والمراه لها ثاني إذن الزوج ضد الفقد ويطلق على الف ويطلق على الواحد ويطلق على الاثنين شاهد هذا منك من كتاب الله جل وعلا فاحمل فيها وحمل فحمل فيها, فيها من كل زوجين اثنين يبقى الزوجان معناه الواحد طيب كذلك قول الله جل وعلا ثمانية أزواج هم ايه سمنت أزواجهم ما ايه هم سمنت أفراد ولا ولا أزواج هم سمنيت أفراد بس لان كل واحد له ذكر له انثى امامه يطلق عليه زوج إذا يقول فانبتنا فيها من يعني معنى كده ان النباتات دي كلها ازواج كل واحده فيها ذكر وفيها انثى فانبتنا فيها من كل زوج كريم كريم المنبت كريم الحال حاسم المنبت طيب كل هذا الخلق سماوات بغير عمد ترونها بما فيها من نجوم وكواكب وجبال وأرض وبحار وأنهار ومحيطات وإنزال من السماء ماء وإنبات من, من الأرض هذا كله هذا خلق الله هذا خلق الله المستحق وحده للعبادة دون ما سواه وهذه شواهد الوحدانية كلها هذه شواهد, الوح شواهد الوحدانية فأروني ماذا خلق الذين من دونه خطبونا للمشركين فأروني ماذا خلق الذين من دوني ممن صرفتم لهم العبادة من دوني فأروني ماذا خلق الذين من دوني يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذباباً ذباباً ولو اجتمعوا له ويسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب هذا خلق الله فاولئك ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل هنا حرف اضراب ليدل على انه كل هذا باطل الذي الذي عبد من دون الله باطل والحقيقه بل الظالمون في ضلال مبين في ضلال في ضلاله عمياء وجاهليه جهلاء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين